والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خارجون ولقد خلقنا الإنسان سَالَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ الطِّينِ، ثُمَّ جَعَلَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما فكسون العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم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 وَإِنَّ عَلَاهَا دَهِابًا بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا ثَوَابًا كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وعليها وعلى الكلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ إِن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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشرٌ مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُلُّ تُرَابَ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَا تَهَيْهَا تَلِمَا تُعَدُّونَ إِنْهِيَاءٌ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَدْعُوتِينَ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 وَجَعَلْنَا مِنْ نُوحٍ وَمَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عليم. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْنُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حين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 وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ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 إن لا تنصرون، قد كانت آياتي تطلع عليكم، فكونتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون.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 اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ أُرِيدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ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 وقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْهَا مَزَادَ الشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رِجْعُونَ لَعَلِيِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَتْ كَلَّا إِن ها كلمة هو قائلها ومن وراءهم درزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَتْ مَا وَازِلُهُ فَأُولَاآِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ جُهَّهُمُ النَّارُ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 قَالُوا إِنَّ بِثَمٍّ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم مَّبَذَّاً أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ